اثنان استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك زيارة المريض سقط عم حسين من السلم على الأرض في الشهر الماضي وكسر قدمه ولهذا السبب هو لا يستطيع العمل ويحتاج إلى المساعدة يا ابنتي أعرف يا أمي ولذلك اشتريت له بعض لوازم البيت أحسنتي يا ابنتي جزاك الله خيرا وأنا طبخت له الطعام وأنا سأرتب بيته إن شاء الله أنت تقولين دائما إن مساعدة المسنين واجب علينا لذلك أنا وصديقة مروة زرنا عم حسين وقدمت مروة له هدية أنا سعيدة جدا لهذا التصرف الجميل أنتما كسبتما اجرا كبيرا شكرا يا أمي أنا فخورة بك أنت صاحبة قلب الرحيم